والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم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 وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَىٰ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا وَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ